ستة. استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. هذا بلوفر قطني. هذا بلوفر صوفي. هذا الثوب سميك. هذا الثوب رقيق. هذا الجورب قصير. هذا الجورب طويل. هذا القميص. هذا القميص جديد هذه الجزمة ثقيلة هذه الجزمة خفيفة هذا القفاز كبير هذا القفاز صغير